جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي تيها الامهار خالدين فيها ابدا جنات عدن تجري من تحتها تيها خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض زلزالها إذا وَأَخْجَةٍ أأَغضُ سطلَهَا وَأَْجَة أأَْضُ طَاه وَقَاًا إِ شَُ مَالَهَا وَقَا شَ ملَهَا بها لان ربك اوحلها لان ربك اوحلها يومئذ يصدور الناس اشتاه ليرووا اعمالهم أمَّ بسقَالَ ذووة خي أ يَّ بسقلَ ذة خَير وَم يَّ مسقَالَ ذووة شو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قرحا الموريات قرحا فالمغيرات صبحا فالم فَأَثََّ بِ نَقو فأَسََّ بِهِ نَقووات فَوسَوْطَُ ب جَّ فَوسَقَُ ب جََّ إِ لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب, وإنه, لحب وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إذا بعثر ما في القبور